بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنفا إن سعيكم لشتا فأما ومن أعطى واشتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى مَنْ من بخل واسترنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه مال رَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وتولى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَأْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ نَّدَاهُ مِن مَّابِئٍ تُجْزَى إِلَّا بِظُلْمٍ أَوْ جَهِرَ بِرَبِّهِ الْأَعْنَ وَلَسْتَ فَيَضَّ